بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رب منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لا واقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا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 أفسحر هذا أم أنتم لا تنصرون أصلواها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ قُلُوا اشْرَبُوهُنَّ نَخِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ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 يشتعون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثين ويطوف عليهم ظلمان لهم كأنهم لؤلؤ متنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إن كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقعنا عذاب السموب إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما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 أم تأمرهم أحلام بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صارقين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 سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا إن يقولوا سحاب مرثوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يؤني عنهم كيدهم شيئا ولا رميوم